الَّائِنَ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب فَاطْلَعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُكُمْ فِيهِ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 وَلَمْ لَهُ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا أَجَلٌ مَّسَمًّى لَّقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ بَلِذَلِكَ فَدِع وَاسْتَقٍِكَمَا أمِرْتَ وَلَا تَتَّبِع أَموأَهُم وَلَا تَتَّبِعَهُ أَوم وَقُلأَمَنتُ بِمَا أَْزَل اللهَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ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 مَسُجبَ لَهُم حُجتهُم د حِظَة عدَ رَّم وَوعلَيهِم وَضَبُ وَلَهُم معذَبُ شَد اللههُ الذي أَم زَل الكِتاباب بِالحَبّ وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا إن الذين ي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 وَلَمْ لَكَ لِكَلِمَةِ الْفَصْلِ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 وَهُوَ ال الذيذِي يَقَبَنُ التَّوبَتَ عن عبَادِهِ وَيَعفُوا عَن السَّئات وَيَعْفُوا عن السَّاتِ وَيَعلَُمات تَفعلُون وَيَسْتَجبُ الذيينَ آممَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحاتِ وَيَزيد مِهُم فَلضْلِه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 دون الله من ولي ولا نصير هو من اياته الجوارف في البحر كالاعلام ان يشاء يسكن الريح فيظلل الراكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور أَوْ يُبْقِ نَبِئَ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَصِيرٍ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ